بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تتقزوا عدو وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالموادة وقد كفروا بما جاءكم من الحق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 يوم القيامة يفصل بينكم فالله بما تعملون بصير قد كانت لكم أصله حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا برآء منكم و Ma tağbudun min كفرنا بكم وبدى بيننا وبينكم العداوة والبرضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء